أَن قَوْمًا على مَا فَعَلْتُمْ কৌন وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 ظُلِمَ مِنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا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 يا মুহিদন الذين চোহ্লীন কৌ কৌ মুম মিন কৌ মি সুনু সয়ুম ও সিনিস وَلَا ও أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون